وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً غُرَّاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ يُنقَلِبُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ يُنقَلِبُونَ إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لَّا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ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 أن بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين